فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّزَّنَةً وَأَمْتَنَةً وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنطِقُوا فِيمَا تَخْتَصِمُونَ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 ولا تبغسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفتدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير শুয়াই মুর তু কুরু অন্ন তুকু উন উন্ন তী অম্বল ননশ ইন্ন কল তলহি মুরশি وَمَا أَرَى أَنْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ الرَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُم إِلَى مَا يَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ما